بسم الرحيم على فؤادك أبتدي ودعاء ربي سوف يذهب كل غم يا ربي يا رحمن داوي عبيرنا فلا يا إلهي من رحم هي من فؤادي قطعة وثمينة تزهو بروح ليست تشبهها الأمم يا بالتصابري كم تعيش حياتها ما ضر قلب عبيرنا كثر السقم تشكي قلوب بعد فرقتها أساق فنسيمها كالورد يبهج من سأم أعبيرنا طال البلاء وإنه يوم يزول بإذن من يحيي العدم لا تيأسي وتصبري فالله ينجي عبده من كلهم يا رب أكرم قلبها بسعادة وابعث به كل المباهج والنعم يا رب بإني بالشفاء متفائل فالنور يسطع من سرّ عدي بالظلم فالنور يسطع من سرّ عدي بالظلم